Mä? Mä? Kelimat ja kirjaimet ovat tälläinen Ahat ja duutit ovat harsraamuiden. Kelimat ja kirjaimet Ahat Asikkii minytmii, muslim haap'a minun. anwani yaa minun, anwanii ilhamni. Asikkii muslim haap'a عميج أنا بديني أمسح دمعتك ينوح ويا أنا قلبي ويشوف مصيبتك جمرة حزانة مسلم الشم الشمعتك ويزيد جمرة العالمي قطرات دمعي المسفو ألمي المشابها روح عميدة يتيم والجيل قرب مفتوق من اليوم بنتي والآخر أيامي وبالعين نامي يا أجمل أحلامي في رسمج ما يفارق عيوني تعيشين بالروح يا أول ايتامي دم راس مسلم عالكون عطورة تفوح وشلون اسمه عن بال الدنيا يروح هالحالة تهلم نبعيد نسلم نهتف يا مسلم فقدك زاد واني هالحالات حالة تألم نبعيد نسلم نهتف يا مسلم فقدك زاد واني كلمات وحروف من دلال المجروف آهات ودهوم بالحسر حميدة كلمات, كلمات وحروف من دلال, دلال المجروع آهات ودهوم بالحسر حميدة دمعي عني عنواني الهن أشكي من مسلم عني ashki min yit muslim ashki abuya halati salwa يا جمهور عن انتري يورود عطفي بكل حزن ظل يقتدم من نوخ يكفي العين المدام دمعته تدي ولو سال نزفي بتطف اذا حل موعدك شو في قطعتنا حريم مسلم رمز الإيثار، عزمي وغيرة وإصرار، محتار قلبي وما موم، بفرق يلها بناء، بفرق مسلم. قربت نهاياتي وتسي نجلة يا بنت دمعاتي وتلوح بالكون راية حزم مسلم للناس بانت من بعد آهاتي مرسال للنوح بيد الآهن ودي مكتوب بحروف دم العالم يفدي مسلم ما ننسى ونعيش بذكرى نهتف ضد ما ليش تروح مني مسلم ما ننسى ونعيش بذكرى يهتف ضد ما ليش تروح مني بالحسره حنينت كلمات وحروف من دلال المجروح آهات ودور بالحسره يا, حميدة دمعي يا عم عم من مسلم غاف سنيني من اجعد احن اصبحت بيدي بالحسره احيا واندفن كل يوم ميات مرة ما له عناج لما انت نوحي نباسا والعين تراج شخصك يا بنتي تحرس بسلو دمي سالم علي دهري قسد دنيا تصبح مرة بسيوف وارماحي الجوم نحسين تسيلي تموم وبخيامي هالأيتام والنمو زان وجيوش عادينا ونسيل دمعات يا طفل خلينا مسلم مخدور بالكف ظل جسمه بالتراب لطفو مذبحه علينا تمشي بين الطف مذبوح والمجروح شوفة ووسائل بضع ونطفيش شمعة مسلم صير تنع والدماء فني ووسائل بضع ونطفيش شمعة المسلم صير تنع والدماء فني فني فني من دلال المجروح آهات ودهور بالحسر حميدة كلمات وحروف من دلال المجروح آهات ودهور بالحسر حميدة نور دمعي يا Aishki minet min, muslim gaban min. Demaillan, anwali ilhami. Aishki minet min, muslim gaban